أيها الإخوة الممنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم من هذه الساحة الطاهرة ساحة العارف بالله سيدي حسن الأنور بالجيارة بمصر القديمة القاهرة لنقدم لكم شعائر صلاة الفجر ولنعيش معكم في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذه الساحة الطيبة المباركة لنعيش مع معجزة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وسيدي حسن الأنور الذي ننقل لكم من ساحته شعائر صلاة الفجر في هذا الصباح المشرق المبارك ينتسب إلى رسولنا الكريم الباثقة الطاهرة فهو ابن سيدي زيد الأبلج ابن سيدنا الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين وهو والد كريمة الضارين السيدة نفيثة رضي الله تعالى عنها وكان اماما عظيما مستجاب الدعوة وكان واليا على المدينة المنورة رضي الله عنه وأرضاه وكان عالما طقيا ورعا زاهدا كان يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة وكان جديرا بأن يمنحه الله سبحانه وتعالى توفيقه وأن يمنحه ولايته وأن يجري الخير على يديه رضي الله تعالى عنه فهو خيار من خيار من خيار أيها الإخوة المؤمنون نعيش في هذه الساحة الطاهرة مع خير الكلام مع القرآن الكريم فنستمع إلى تلاوة مباركة لما يخيصر من آيات الله البينات من صورة آل عمران ومع القارئ الشيخ شعبان عبد العديد الصياد أمو الله من الشيطان الغديد الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل na don bi يرزقون mi بما kwi تبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله هو هو ألا خوف عليهم ولا هم يحزن تبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. الله الله. ربي يسيء الله أكبر. بس للذين أحسنوا. فَأَعْمُ الْأَجْرَ عظيم الله الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذين لهم مما ناس قد جمع لكم فخشواهم <تصفيق> الذي نقال لكم الناس إن الناس قد جمع لكم ف. شَوْبُم فَزَادَكُمْ إِيمَانًا الله أكبر الله أكبر الله بيب تعليك بيب تعليك عليك الله أكبر اكبر عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك حق <تصفيق> الله, <تصفيق> <تصفيق> <soft> الله عليك الذين قال لقوم ناس إن الناس فقد جمعونكم فخشوا قم فزاد قم الله. الله, الله الله الله الله وقالوا حسبنا الله ونعمة الوكيل <تصفيق> <اللحم الآخر> <حزبنا> الله وقلوا حسبنا الله ونعمة الوكي إلا نَطَالَ لُؤْمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ قد لَكُمْ فَأَجْرُكُمْ فَزَعَتَهُمْ إِيمَانًا حَلَّقَتْهُمْ اي طيب عليك حق شعبان الله الله يا سيدي الله الله الله سذاقوا <تصفيق> امنا وقالوا ان الله هو نخل الله كله. اللهم صل على حسنة النبى. ما, ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء أفضل. الله. فانقلب بنعمة من الله وفضل لم ينسى. وَاتَّبَعُوا رَضُوًا الله, الله رضوًا الله الله اینما فلا <تصفيق> تغافوهم إنهم زق الذين يسارعون بالكبر إنهم لن يضلوا الله شيئا. الله الله أصل الله يفتح الله أحد إنهم nào قلهم ماذا بنا عذيب الله تعالى ان الذين اشتروا ولا يحسبن الذين كفروا انما للمليلهم خير لدي الله على ما ألتم عليه حتى يبيز الخبيث من الطيب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله اه uh -oh. الذين يبغلون بما آتاهم ما الله الله اكبر عليه حق شعبان عليه الله lakukan lago سَمَاوَاتِ والأرض وَاللَّهُ أَخْبَرُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ, والله بما تعملون خبير لقد si sami bag kaw la la si naakanu ng baga آوتنا ضغم قالوا الله الله الله سنستقوم ما قالوا وقد وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَدٍّ وَلَقُدْ ذُوقُوا ذَبًا خَرِيرًا ذَلِكَ <تصفيق> بِمَا اللهم إلّا العبيد الله الله الله الله الله الله الله الله الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى, حتى يأتينا بقربان تأكل وَدْجَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَوْمِهِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ قُولُوا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ از عليه ما شاء الله بسم الله الله تعالى يا رسول من قبلك كذب رسل من قبلك أنا نفس الزائق الملوث. نعم، الله الله. طيب الله الله الله. الله. وإنما يوم القيامة <تصفيق> الله،, الله اكبر و ان مات فانا اجرك من ملك الله الله زقان النار وأدخل الجنة بصد الله الله of the cause of the اذن كفيرا الله عليك مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا كِتَابٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَآمَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا سَمِعُوا مِن قبلكم ومن الذين وتتسقوا فإن هارك من عزم الهمور قدق الله كذلك أيها الأخوة المترجم عشنا في رحاب هذه التعاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد